هذا دعوة الحفصية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض غمرات ولا في الجبال مدرات ولا في البحار قطرات ولا في الأشجار ورقات ولا في الأجساد هركات ولا في العيون لحظات ولا في الأنفاس قطرات ولا في القلوب خطرات ولا في الأسرار درجات إلا بديموميتك عارفات ولك شاهدات وعليك دلالات وفي ملكك مسخرات وتحت جبروتك مذللات وبقدرتك التي سخرت بها أهل السماوات وأهل الأرضين سخر لي مقصودي ومطلوبي في سري وعلانيتي جميعاً وسخر لي قلوب عبادك من الجن والإنس أجمعين سخر لي جميع الملوك والمخلوقات الروحانيات من العلويات والسفليات كما سخرت الريح والإنسا والجن والطيرة بسبيمان عليه السلام سخرت البحر لموسى عليه السلام، سخرت الشمس والقمر والنجوم وكل أشياء والن فنالين لمحمد صلى الله عليه وسلم بألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انصرني على أعدائي ومن ظلمني وعلى من أرادني بسوء، منصرني نصرا عزيزا واختح لي فتحاً مبينا اللهم ليني قلوب أعدائي كما لينت الحديد لداود عليه السلام، اللهم ذلل لي قلوب الأعداء كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام، اللهم عززني في قلوب عبادك من بني آدم وبنات حوى صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى حرا وعبدا خاصا وعاما راعية وسلطانا وأكرني بينهم وأجلب لي قلوبهم اللهم اجعل لي في حرزك وحصنك وحفظك اللهم إني أعوذ بك من كل عين لامة ومن شر ما خلق وذرى وبرى ومن شر الجن والإنس ومن شر كل حاسد إذا حسد ومن كل ظالم وجابر وماكر وكايد، ومن شر كل متكبر وكل جبار عليم اللهم سخر لي قلوب المخلوقات الروحانيات من العلبيات والسفليات سميع مطيع بحق آمين يا رب العالمين يا مقلب القلوب والأبصار يا عزيز يا غفار يا جليل يا جبار إنك على كل شيء قدير عجب دعوتي يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام سخر لي قلوب الملوك والعباد يا أرحم الراحمين وصلى الله وصل بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ يَا وَحَّادُ يَا فَتَّاحُ يَا مَنْ بِيَدِهِ كُلُّ مِفْتَاحٍ وَافْتَحْ لِي فَإِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ